بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقٌ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آياتا فظلت أعناقهم لما خاضعين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن يُؤْتِيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي بي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا ها إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل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 فَتَرَرَّتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ عَيْنَتٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ ادْعُوا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ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 هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فما لا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدى ذائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا لا تبع إِن إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفلعون إن لنا لا أجر قالوا لفلعون إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا إلا من قال لهم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 إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا, كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى ذا أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل العون في المدائن حاشهيد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 وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى زى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأجلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن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 يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكمه وألحطني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين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 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاغون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين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 من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجدي ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في فلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن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 فتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فاجين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ماذا أنت إلا بشر مثلنا فأت بأية فأت بأية إذ كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت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 إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بِرِين بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِين وَإِنَّهُ لَتِذْكِرُ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ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 ومتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما يندغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون.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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٍ قَلْبِيَ وَقَلْبٌ